لآن موسوعه ا ل ن ا ب ل ش ي ط ا ن ا ل ع ج ي م و ا ل ذ ي ن ا ت خ ذ و ا م س ج د ل ا م ي م ا ت ق و م ف ي ه فيه, فيه ر ج النابلسي ي ح ب و أن ي ت ط ه ر و ه المطهرين أفمن أ س ب ن للعلوم ى ت ق ن ا ل ل ه و ر ق ا ن س ل ا م ي いいね。<音楽> Thank you. Thank you.